ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أخذ الكفار بالعذاب والظاهر أنه هنا العذاب الدنيوي كالجوع والقحط والمصائب والأمراض والشدائد فما استكانوا لربهم أي ما خضعوا له ولا ذلوا وما يتضرعون أي ما يبتهلون إليه بالدعاء متضرعين له ليكشف عنهم ذلك العذاب لشدة قسوة قلوبهم وبعدهم من الاتعاض ولو كانوا متصفين بما يستوجب ذلك من إصابة عذاب الله لهم وهذا المعنى الذي ذكره هنا جاء موضحا في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة الأنعام ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وقوله في سورة الأعراف وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغته وهم لا يشعرون إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قد ذكرنا الآيات التي فيها إيضاح لمعنى هذه الآية في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وبينا هناك وجه إفراد السمع مع الجمع للأبصار والأفئدة فأغنى ذلك عن اعادته هنا قوله تعالى وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ذرأكم معناه خلقكم ومنه قوله تعالى ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس الآية وقوله في الأرض أي خلقكم وبثكم في الأرض عن طريق التناسل كما قال تعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال فإذا أنتم بشر تنتشرون وقوله وإليه تحشرون أي إليه وحده تجمعون يوم القيامة أحياء بعد البعث للجزاء والحساب وما تضمنته هذه الآية من أنه خلقهم وبثهم في الأرض وأنه سيحشرهم إليه يوم القيامة جاء معناه في آيات كثيرة كقوله في أول هذه السورة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى قوله ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وذكر جل وعلا أيضا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 والآيات في هذا المعنى كثيرة قوله تعالى وهو الذي يحيي ويميت قد قدمنا الآيات الدالة على الاماتتين والإحياءتين وأن ذلك من أكبر الدواعي للإيمان به جل وعلا في سورة الحج في الكلام على قوله وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم وفي سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم الآية فأغنى ذلك عن اعادته هنا قوله تعالى وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون بين جل وعلا في هذه الايه الكريمه ان له اختلاف الليل والنهار يعني ان ذلك هو الفاعل له وهو الذي يذهب بالليل وياتي بالنهار ثم يذهب بالنهار وياتي بالليل واختلاف الليل والنهار من أعظم آياته الداله على كمال قدرته ومن أعظم مننه على خلقه كما بين الأمرين في سورة القصص في قوله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون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 والآيات الدالة على أن اختلاف الليل والنهار من أعظم الآيات الدالة على عظمة الله واستحقاقه للعبادة وحده كثيرة جدا كقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار الآية وقوله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون وقوله يغش الليل النهار الآية وقوله تعالى ولا سابق النهار الآية وقوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار وقوله تعالى إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يوقنون والآيات بمثل هذا كثيرة جدا وقوله تعالى أفلا تعقلون أي تدركون بعقولكم أن الذي ينشئ السمع والابصار والأفئدة ويذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت ويخالف بين الليل والنهار أنه الإله الحق المعبود وحده جل وعلا الذي لا يصح أن يسوى به غيره سبحانه وتعالى علوا كبيرا أيها المستمع الكريم نكتفي بما مضى ولنا إن شاء الله لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته